وَقالَا الذيينَ كَفَُولَا تَأتينَ السَّاه قُلبَل وَرَبّلَ تَأتَّكُم آمِ الغَيبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالَاوا ذَرَّ لا يَعْزُبُ عَْهُ مِثْقالَاُوا ذََّّةٍ في السمواتِ وَل ف الأرض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات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 أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى مَا بَيْنَ بين أيديهم وما مِنَ من السماء إن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي بِمَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَا لَ الحَديدَ أَنععملل سَ بِغاتٍ وَقَدِدْ فيِي السَّرْرضِ وَعمللُ صَالِحَا إِ بِمَا تَعمللُ نَبَصيد وَلِسُلَيْمَا نَرّ حَغدهَا شَحْرُ وَرَواحُهَا شَهر وَأَسَلْناَا لَ عْنَ الْ وَمِنَ الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له مَا يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأرض تأكل مِن سَآتَهُ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 بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ سَيَدْرِي قَلِيلٌ ذَلِكَ جَزَائِنَا بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنا فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كلم ممزق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَى لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شَرَكَا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ للقول يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا أَنَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ وَهُمْ فِى ٱلغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَلَآ إِلَىٰ كَيْفَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خير وَيوم يَحْشُرُهُم جًا ثمُ يَق للِمَدائكَ ثمُ يَقُ للِمَلَ إِكَةِ أَه أُنا إ قُ كَوا عَعبُدُون مِن دُون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 وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ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 وَإنهْ التَدَْيتُ فَبمَا يُحِي إلَ يَ رَبّ إِهُ سَمع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 يقضفونَ بِالغَبِ مِ مكَان بَعد وَحيلَ بَينهُم وَبَنَ ماَا يَشْتَهُون وَحيلَ بَْنَهُم وَبَنَ ماَا يَشْتَونَ كماَم فرلَ بِأَشاعِم كماَمَا فرْرلَ بِأَشاعِهِم من